سنرى ا ل ل ه م عليكم م ب ا ر ك م ه الله و ب ر ك ا ت س أ ل و ي ق و ل ك ي ف ي ة التعامل مع أ ه ل البدع و ا ل أ ه و ا ء من الجانب الديني والدنوي أ و ل ا أ ه ل ا ل س ن ة عندهم ميزان مستقيم ومنهج سليم فهم يبغضون البدع ويستنكرونها وكذلك يبغضون المبتدعه الذين يدعون إ ل ى بدعهم وينافحون عنها و ي ش ر و ن ه ا بما أ و ت و ا من ق و ة وما استطاعوا من و س ي ل ة ويحذرون منهم ومن مجالستهم ومن مجادلتهم ومن ذلك ما رواه ابن بطه في ا ل إ ب ا ن الكبرى عن ايوب الشيختياني قال قال لي أ ب و خلافه يا أ ي و ب ا ش ف ظ عني أ ر ب ع ة لا تقل في ا ل ق ر آ ن ب ر أ ي ك و إ ي ا ك والقدر و إ ذ ا ذكر أ ص ح ا ب محمد صلى الله عليه وسلم فامسك ولا تمكن أ ه ل ا ل أ ه و ا ء من سمعك فينبذ فيه ما ش ا ء أ و قال يقر فيه ما ش ا ء وروى عن مصعب بن س ا ع د رحمه الله رحم الله الجميع قال لا تجالس مفتونا ف إ ن ه لن ي خ ط ئ ك منه إ ح د ى اثنتين اما أ ن ي س ت ن ك فتتابعه او, أو يؤذيك قبل أ ن تفارقه والنقل عن هؤلاء ا ل أ ئ م ة بدءا من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من ا م ة التابعين يحذرون هذا التحريش و ي د د وينكرون ن هذا و هذا النكير الشديد ل أ ن المقصود تصفيه ا ل س ن ة من البدع والمحدثات في الدين و و ق ا ي ة أ ه ل ا ل س ن ة من خطر المبتدعه ولهذا هم يفرقون بين المبتدع ا ل د ا ع ي ة وبين الساكت ل أ ن الساكت لا يضر أ ح د يضر نفسه وكان أ ه ل ا ل س ن ة على هذه ا ل ش د ة وهذه ا ل ق و ة على أ ه ل البدع و ا ل ض ل ا ل حينما تكون لهم ا ل ش و ك ة و ا ل ك ة ا ل ر ا ج ح ة ف إ ن ه م يتصدون للبدع و أ ه ل ه ا بكل ق و ة كما أ ن ه م إ ذ ا كانوا ضعفاء لا حول لهم ولا ق و ة و ا ل ش و ك ة للمبتدعه و ا ل ص و ل ة لهم والخدمه ا ل ر ا ج ح ة لهم ف إ ن ه م ينتهجون ا ل ح ك م ة ويكتفون بالتحذير من البدع والمحدثات في دين الله فالله الله يا أ ب ن ا ن في المغرب العربي في جميع أ ن ح ا ء المسلمين إ ي ا ك م ثم إ ي ا ك م أ ن تخالفوا هذا النهج عليكم ب ا ل ح ك م ة ف إ ن سلفكم يستعملون ا ل ش د ة حين لا تنفع إ ل ا ا ل ش د ة وتكون لهم ق و ة ويستعملون ا ل إ ف ق حيث لا ينفع إ ل ا الرفق وعلى هذا يخرج قول بليسيرين وغيره من أ ل م ر ح م ة الله عليهم يا أ ه ل ا ل س ن ة ترفقوا ف إ ن ك م أ ق ل الناس هذا أ و ل ما أ و ص ي ك م به ثانيا أ و ص ي ك م يا أ ب ن ا ء ن ا في المغرب العربي ويا أ ب ن ا ء ن ا من المسلمين الذين تصل اليهم هذه ا ل ر س ا ل ة ا ل م س ج ل ة أ و ص ي ك م ب ا ل ت ق ب ا ل على العلم الشرعي والعلم الشرعي ما هو هو فقه الكتاب و ا ل س ن ة وفقه س ي ر ة السلف الصالح ومما أ و ص ي ك م به كتب العقائد التي الفها أ ئ م ة السلف مثل ا ل س ن ة لعبد الله بن ح ب د و ا ل س ن ة لابن أ ب ي عاصر و ا ل س ن ة للخلاف والتوحيد لابن منزع و ا ل إ ي م ا ن له وشرح ا لابن خسينة والإبانة الكبرى لابن العكبري ل ت و و ح ي خسينة د بطة و ص و ل ا ل س ن ة للا ل ك ا ر ي و م ك ت ب ة شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة و م ك ت ب ة شيخ ا ل إ س ل ا م تلميذي ابن القيم و م ك ت ب ة شيخ ا ل إ س ل ا م المجدد الثالث في هذه ا ل ج ز ي ر ة حسب ما علمناه شيخ ا ل إ س ل ا م محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وما شاكلها من الكتب التي نقلت لنا و ص و ل الدين وفروعه نقلا م أ م و ن ا موثوقا ومن كتب الحديث الكتب السته م ع ر و ف ة ومشنج ا ل إ م ا م أ ح م د وسنن الزارمي وموطن ا ل إ م ا م مالك وسنن الزار القبلي و م س ت د ر ة الحاكم وصحيح بن حبان وما شابها من كتب الحديث التي تلقاها العلم بالقبول ومن كتب التفسير تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وتفسير نبي حاتم الموجود منه وتفسير البغوي وتفسير قرطبي هو جيد في اللغه والفقه اما في ا ل ع ق ي د ة فالذي ظهر ل أ ن ه عنده ت أ و ي ل ا ت ينبغي أ ن يتفضل لها وكذلك تفسير ابن سعدي وهو ع ل ا م ة معاصر رحمه الله ومن كتب الفقه المختصرات عندنا ع م د ة الفقه ومنهاج السالكي لابن سعدي عمده فقه لابن ق د ا م ة ومنهاج السالكي لابن سعدي ومنار السبيل لابن قويان والمطولات منها المغني لابن ق د ا م ة والمجموع للنووي و ا ل م د و ن ة للسحنون في المذهب المالكي رحم الله الجميع وغيرها كتب ك ث ي ر ة وكذلك أ ح ذ ر ك م من الكتب ا ل ف ك ر ي ة وعلى ر أ س ما نحذر منه كتب الغزالي المصري السقى وكتب ا ل ق ر ض ا و ي يوسف بن ع ب د ا ل ق ر ض ا و ي المقيم في قطر وكتب س ي د خطب لا سيما معالم في الطريق ف إ ن ه ينضح بالتكفير وتفسيره ف إ ن ه مليء, مليء بالضلالات وكتب الندوي وكتب الموجود وكتب جميع ا ل إ خ و ا ن ف إ ن ه ا حرف أ و انحراف بالمسلم من ا ل س ن ة إ ل ى البدع والمحدثات إ ذ ا تتلمذ عليها وجعلها وجعل ما فيها دين يدين لله به وثالثا عليكم م ل ا ز م ة اهل العلم الذين عرفتم وعرف الناس غيرهم منهم ا ل ا س ت ق ا م ة على السنه ومناصرتها و م ن ا ص ر ة أ ه ل ه ا ودب ا ل عنها ودب ا ل عن أ ه ل ه ا من كان حيا فلازموه بالجلوس عليه و ب ا ل أ خ ذ من كتب هلم تستطيع او شرطته ومن كان ميتا فمما خلفه من الكتب ا ل م ف ي د ة التي تركها وهو على ا ل س ن ة إ ن شاء الله تعالى